أنت رحلاني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن اقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازان حبيبي أنت رحماني